يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُ قُمِ اللَّيْلَ إِنَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ يُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْفِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا وناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 طعاما ذا غصة معذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وسلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألا عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علي من سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فَأَقِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُمِ النَّصْرَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجدوه عند الله وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خيرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الله وَاسْتَغْفِرِ